بالهداوة يا دوى المشتاق خذني بالهداوة لا يزيد كده لا حتى حدود العجية بالهداوة هي عدوى المشتاق خذني بالهداوة لا يزيد بك لحد حدود العنجهيه لا تخلي بين طرفي والمنام اكبر عداوة يا جمال اهل البداوه الضفاف الساحليه احمرار الوجل تنوخد تغفيه النقاوه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 أول حروف اللي بل اسمك ما نسميها بجدية بالعداء وهيال حتى حدود العنجهية بالهداوة هياد والمشتاك خذني بالهداوة لا يزيد بكد لحد حدود العنجهية لا تخلي بيقر قرفي والمنا مكبر عداوة يا جمال اهل البداوه هو الضفاف الساحليه احمرار الوجن بين وخد النقاوه مثل ما بدر انكمل تحت العيون الساحريه بين عيني والحلافي في غيرك ستار ما لغيرك في عيوني يا عيوني جاذبي كل هذا الكون والعالم بلا شوفك فضاوة والحروف اللي بلا اسمك ما نسميها بجدية بالهداة والرياض والمشتاة الخدمين بالأسف وجرحي منك لا تنساه قبل ما يكون الخفوق في حبك الطاغي ضحيه يوم أنادي لك بصمت الحب وجود الخلاوة قلبي المكسور من طول الجفا يفرض علي يا مشقيني معك ليت انتقى سمى هالشقاوة لين تعرف ما جرى وتحس بالحساس فيه يا حبيبي يا غرامي يا ظنيني يا غناوه لا تخليني بقى انسان ومشاعر خليه دام فيك العقف واحساس الرخا خل القساوة لا تخيرني ما بين البعد أو ما فيك العطف وحساس الرخا خل لا تخيرني ما بين البعد وحوض المنيه اطوي صفحات العتب وافتح معي صفحه صفاوه يا غلا لحمد دام هالدنيا مديه بالهداوه يا بعد عمري علي بالهداوة امد لي كفك خذ وخذ معك روحي هديه بالهداوة يا دوا المشتاق خذني لا يزيد بكذة لحد حدود العنجهية لا تخلي بين طارفي والمنام كبار عداوة يا جماله للبداو وضفاف السرحلي.